وَإِنَّ لَكُمْ فِيأَنعَامِ لعِذُرَه وَإِنَّ لَكُ فِيأَامِ لعِ نُسْتكُم مَِّا فِي بُقُونهَا في وَلَكُمْ فيِيهَا مَنَافِكَثَتُون وَمِنهَا تأقُلُون كذيرة ومنها